بوك تو سيدمين دوائست سبعة وعشرون سبعة وعشرون في الفندق الوصول في الفندق الوصول Imate غرفة خالية؟ اه عندكم غرفة خالية؟ Tu لقد حجزت عندكم غرفة. لقد حجزت عندكم اسمي ميلر. potrzebuję لغرفة سرير واحد. احتاج لغرفة سرير واحد. potrzebuję dwu postelno لغرفة سريرين. احتاج لغرفة سريرين. Koliko stane ena nočitev v tej sobi? Kem se'r al ghurfa lil layla? Kem se'r Rad bi sobo s Rada bi sobo s kopalnico. Urid ghurfa Uridurfa ghurfa ma Rat bi sobo sprho Rada bi sobo sprho Maham dush Urid ghurfa dush Ali lahko vidim to sobo Ayumkin an ara ايمكن ان ارى الغرفه؟ ياتوكاي كاكشن غاراجا اي هنا موقف سيارات؟ اي يوجد هنا موقف سيارات؟ ياتوكاي كاكشن سيف اتوجد هنا خزينة امانات؟ اتوجد هنا خزينة امانات؟ يتو كاي كاكشن فاكس؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ دابرا، زامم توصابا جيد، أنا آخذ الغرفة جيد، انا آخذ الغرفة تو كاي سوكليوتي هنا المفاتيح هنا المفاتيح توكاي يمايا برتياغا هنا امتعتي هنا امتعتي اوبكاتيريوري متى يكون الافطار متى يكون الافطار اوبكاتيريوري متى يكون الغداء متى يكون الغداء يكون العشاء متى يكون العشاء